طيب هذا اللي لنا انت طيب وغير لا لما يين ما يين انت طيب وش في صوتي ما في صوتي اي شيء كنت ساكت نمت عيون يشوي كنت احلم بيك وانت تحكي واسمع ما في قلبك كان سا تسواي غرزك لي قسم ودك معي تشتكي لي من عيناك مو تجرح تجروحي زيادة ما كفاك ما كفاك حتى في حلمي معني